بإسنادكم حفظكم الله إلى أبي عبد الله محمد بن عبد الله محمد بن علينا الرحبي الشافعي في منظومته بغية الباحث عن جمل الموارث المعروف بالرحبية قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وبه السعين قال الشيخ الإمام أبو عبد الله محمد بن الحسين الرحبي المعروف بابن, بابن المتقانة رحمة الله عليه هذه قصيدة في الفرائض على مذهب الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المطالبي رضي الله عنه وأرضاه في الجنة آمين لظمتها فيما بد منه من علم المواريث رغبة في تسيره وتيسيره لملتمسه راجيا من الله الكريم المعونة وحسن المثوبة ونفع الطالب وهو سبحانه وتعالى عند ظن عبده به رجائه قال أول ما نستفتح المقال بذكر حمد ربنا تعالى فالحمد لله على ما أنعمى حمدا به يجلو عن القلب العمى ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام محمد خاتم رسل ربه وآله من بعده وصحبه ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبان عن مذهب الإمام زيد الفارض إذ كان ذاك من أهم الغرض علما بأن العلم خير ما سعي فيه وأول ما له العبد دعي وأن هذا العلم مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء بأنه أول علم يفقدو في الأرض حتى لا يكاد يوجد بأنه أول علم يفقدو في الأرض حتى لا يكاد يُجدو، وأن زيدا خص لا ما حاله بما حباه خاتم الرسالة من قوله في فضله منبها أفرضكم زيد ولاه ك بها فكان أولا باتباع تاب عيلسي ما وقد نحاه الشافعي، فهاك فيه القول عن إجازي مبررا عن وصمة الغازي. باب أسباب الميراث أسباب ميراث الوراث ثلاثة كل نفيد ربه الوراثة وهي نكاح وولاء ونسمى بعدهن للمواريث سبب باب موانع الارث ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث رق وقتل اختلاف دين ففن فليس الشكوك كاليقين باب الوارثين من الرجال والوارثون من ال... والوارثون في الرجال عشرة اسماءهم معروفة مشهورة الابن وابن الابن مهما نزله والاب والجد له وإن علا والأخ من أي جهة كان قد أنزل الله به قرآن وابن الأخ المدري إليه بالابي فاسمع ما قال ليس بالمكذب والعم وابن العم من أبيه فشكر لذي الإيجاز والتنبيه والزوج والمعتقوذ الوالئ فجملة الذكور هؤلاء باب الوارثات من النساء والوارثات في النساء سبع لم يعطوا غيرهن الشرع بنت بنت ابن وأم مشفقه وزوجة وجدة ومعتقة والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت باب الفروض المقدرة وعلم بأن الإرث نوعانهما فرض وتعصيب على ما قسم فالفرض في نص الكتاب ستة لا فرض في الإرث سواها البته. نصف وربع ثم نصف الربع والثلث والسدس بنص الشرع والثلثان وهم التمام فحفظ كل حافظ إمام باب النصف فالنصف فرض خمسة أفراد الزوج والأنثى من الأولاد وبنت الابن عند فقد البنت والأخت في مذهب كل مفتي وبعدها الأخت التي من الأبي عند انفرادهن عن معصبي باب الربع والربع فرض الزوجي ان كان معه من ولد الزوجه من قد منعه وهو لكل زوجة او اكثر ما عدا من اولاد فيما قدر وذكر اولاد البنين يعتمد حيث اعتمدن القول في ذكر الوالد باب الثمن والثمن للزوجه والزوجات مع البنين او مع البنات او مع اولاد البنين فاعلمي ولا تظن الجمع شيئا فافهمي باب الثلثين والثنثان للبنات جمع ما زاد عن واحده فسمع وهو كذاك لبنات الابن ففهم قال فهم صف الذهن وهو فما يزيد قضى به الأحرار والعبيد هذا إذا كنا لأم وآبي أو لآب فعمل بهذا تصيبي باب الثلث والثلث فرض الأم حيث لا ولد ولا من الأخوات جمع ذو عدد كثنين أو ثنتين أو ثلاث حكم الذكور فيه كالإناث ولا ابن ابن معها أو بنته ففرضها الثلث كما بينته وإن يكن زوج وأم وأب فثلث الباقي لها مرتب وهكذا ما زوجة فصاعدة فلا تكن عن العلوم قاعدة وهو للاثنين أو ثنتين من ولد الأم بغير مين وهو للاثنين أو اثنتين من ولد الأم بغير مين وهكذا إن كثروا أو زادوا فما لهم فيما سواه زاد ويستوي الإناث والذكور فيه كما قد أوضح المسطور باب السدس والسدس سبعة من العدد أب وأم ثم بنت ابن وجد والأخت ثم والسلس فرض سبعة من العدد أب وأم ثم بنت ابن وجد والأخت بنت الأبي ثم الجدة وولد الأم تمام العدة فالأب يستحقه مع الولد وهكذا الأم بتنزيل الصمد وهكذا مع ولاد الابن الذي ما زال يقف إثره ويحتدي وهو لها أيضا مع الاثنين من إخوة ميت فاقس هذين والجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو أسوة أو أبوان معهما زوج ورث الأم للثلث مع الجد تاريث وهكذا ليس شبيها بالأبي في زوجة الميت وأم وأبي وحكمه وحكمهم سياتي مكمل البيان في الحالات وبنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثالا يحتذى وهكذا الأخت مع الأخت التي بالأبوين يا أخي أدلتي والسدس فرض جدة في النسب واحدة كانت لأم أو أبي وولد الأم ينال السدس والشق في إفراده لا ينسى باب ميراث الجدات وإن تساوى نسب الجدات وكنا كلهن وارثات فسدس بينهن بالسدسة في القسمة العادلة الشرعية وإن تكن قرباء لأم حجبت أم أب بعدا وسدسا سلابت وإن تكن بالعكس في القولان في كتب أهل العلم منصوصان لا تسقط البعد على الصحيح واتفق الجل على التصحيح وكل من أدلت بغير والث فما لها حظ من الموالث وتسقط البعد بذات القرب في المذهب الأولاف فقل لحسبي وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض باب التعصيب وحق أن نشرع في التعصيب بكل قول موجز مصيب فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالِ أو كان ما يفضل بعد أو كان ما يفضل بعد الفرض له فهو أخ عصوبة مفضلة كالأبي والجدي وجد الجدي والابن عند قربه والبعد والأخ وابن الأخ والأعمام والسيد المعتقيد الانعام وهكذا بنوهم جميعا فكل ما أذكره سميع وما لد البعد وما لد البع دامع القريب في من حظ ولا نصيب والأخ والعم لأم وآبي أولى من المدري بشطر النساب ولبن والأخ مع الإناث يعصبانهن في الميراث والأخوات إن يكن بنات فهن معهن معصبات وليس في النساء طر عصبة إلا التي منت بعثق الرقابة باب الحجب والجد محجوب عن الميراث بالأبي في أحواله الثلاث وهكذا ابن الابن بالابن فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدلا وتسقط الجدات من كل جهة بالأم فافهمه وقسم أشبهه وتسقط الإخوة بالبنين وبالأب الأدنى كما روينا أو ببني البنين كيف كانوا سيان فيه الجمع والوحدان ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد فافهمه على احتياط وبالبنات وبنات, وبنات, الابن, وبالبنات وبنات الابن جمعا ووحدانا فقل لزدني ثم ما بنات الابن يسقطن حاز البنات الثلثين يا فتى إلا إذا عصبهن الذكرؤ من ولد الابن على ما ذكروا ومثلهن الأخوات اللات يدلين بالقرب من الجهات إذا أخذنا فضه النوافيه أسقطنا أولاد الاب البواكيا وإن يكن أخ لهن حاضرا عصبهن باطنا وظاهرة وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه وليس ابن الأخ بالمعصبي من مثله أو فوقه في النسب باب مشركة وإن زوجا وأما وارثا وإخوة للأم حاز الثلثة وإخوة أيضا لأم وأبي والسغرق المال بفرض النصب. فاجعلهم كلهم لأم واجعل أباهم حجرا في اليم واقسم على الإخوة ثلث تريكة فهذه المسألة المشركة باب الجد والإخوة ونبتدي الآن بما أردنا في الجد والإخوة إذ وعدنا فألقي نحو ما أقول السمع واجمع حواش كلمات جمع واعلم بأن الجد ذو أحوال أم بيك عنهن على التو إذا لم يعود القسم عليه بالأذى فتارة يأخذ ثلثا كاملا إن كان بالقسمة عنه نازلا إن لم يكن هناك ذو سهام فقنا بإضاحي عن السفام وتارة يأخذ ثلث الباقي بعد ذوي الفروض والأرزاق هذا إذا ما كانت المقاسمة تنقصه عن ذاك بالمزاحمة وتارة يأخذ سلث المال وليس عنه نازلا بحال وهو مع الإناث عند القسم مثل أخ في سهمه والحكم إلا مع الأم فلا يحجبها بل ثلث المال لها يصحبها أحسبا بني الأبي لدى الأعداد وارفض بني الأمي لدى وحكم على الإخوة بعد العد حكمك كفيهم عند فقد الجد واسقط بني الإخوة بالأجداد حكما بعد ظاهر الإرشاد باب الأكدرية والأخت لا فرض ما عن جد لها فيما عدا مسألة كملها زوج وأم وهما تمامها فعلا فخير أمة علامها تعرف يا صاحب الأكدرية وهي بأن تعرفها حلية فيفرض النصف لها والستلة حتى تعول بالفروض المجملة ثم يعودان إلى المقاسمه كما مضى فاحفظه واشكر ناظمة باب الحساب وان تريد معرفه الحساب لتهتدي وان تريد معرفه فيه إلى الصواب وتعرف القسمة والتفصيل وإن تريد معرفة الحساب لتنتهي فيه إلى الصواب وتعرف القسمة والتفصيل وتعلم التصحيح والتأصيل فالسخرج الأصول في المسائل ولا تكن عن حفظها بذاهل فإنهن سبعة أصول ثلاثة منهن قد تعول وبعدها أربعة تمام لاعو ليعروها ولنثلام فالسلس من ستة أسهم من يرى والثلث والربع من اثنى عشر والثمن إن ضم إليه السدس فأصله الصادق فيه الحدس أربعة يتبعها عشرون لا يعرف فهالحساب أجمعون فهذه الثلاثة الأصول إن كثرت فروضها تعول فتبلغ الستة تعقد العشرة في صورة معروفة مشهورة وتلحق التي تليها وتلحق التي تليها في الأثر بالعول إفرادا إلى سبعة عشر والعدد الثالث قد يعول بثمنه فعمل بما أقول والنصف والباقي أو النصفان أصلهما في حكمهم إثنان والثلث من ثلاثة يكون والربع من أربعة مسنون والثمن إن كان فمن ثمانية فهذه هي الأصول الثانية لا يدخل العون عليها فاعلم ثم أسلك التصحيح فيها وقسمي باب تصحيح المسائل وإن تكن من أصلها تصحف ترك تطوير الحساب ربحف كل سهمه من أصلها مكملا أو عائلا من عولها وإن ترسها ما ليست تنقسم على ذوي الميراث فتبيع ماروس مطلب طريق نختصار في العمل وطلب طريق نختصار في العمل بالوفق والضرب يجانب كالزلل وردود إلى الوفق الذي يوافق واضربه في الأصل فأنت الحاذق إن كان جنس واحدا أو أكثر فاحفظ ودع عن كل جدال والمرأ وإن ترى الكسر على أجناس فإنها في الحكم عند الناس تحصر في أربعة أقسام يعرفها الماهر في الأحكام مماثل من بعده مناسب وبعده موافق مماثل من بعده مناسب وبعده موافق مصاحب والرابع المباين المخالف ينبيك عن تفصيلهن العارف فخذ من المماثلين واحدة وخذ من المناسبين الزائدة واضرب جميع الوفق في الموافق واسلق بذلك أنهج الطرائق وخذ جميع العدد المباين واضربه في الثاني ولا تداهني فذاك جزء السهم فحفظنه واحذر ديت أن ضل عنه واضربه في الأصل الذي تأصلا وأحصنا ضمى واضربه في الأصل الذي تأصلى وأحصي من ضمى وما تحصلى واقسمه في القسم إذا صحيح يعرفه الأعجم والفصيح فهذه من الحساب جمال يأتي على مثالهن العمل من غير تطوير والاعتساف فخنا بما بين فهو كافي باب المناسخة وإن يمت آخر قبل القسمة فصحح الحساب وعرف سهمه وإن يمت آخر قبل القسمة فصحح الحساب وعرف سهمه واجعل له مسألة أخرى كما قد بين التفصيل فيما قدما وإن تكن ليست عليها تنقسم فارجع إلى الوفق بهذا قد حكم منظر فإن وافقت السهام فخذه ديت وفقها تمام واضربه أو جميعها في السابق إن لم يكن بينهما موافقه وكل سهم في جميع الثانية يضرب أو في وفقها علانية وأسهم أخرى في السهام تضرب أو في وفقها تمام فهذه طريقة المناسقة فرق بها رتبة فضل شامخة باب الخنثى المشكل والمفقود والحمل وإن يكن في مستحق المال خنثاً صحيح بين الإشكال فقسم على الأقل واليقين تحظى حق القسمة المبين وحكم على المفقود حكم الخنثى إن, إن يكون يكونه وحكم على المفقود حكم الخنث إن, أن يكونه أو أنثى وهكذا حكم ذوات الحمل يبنى على اليقين والأقل باب الهدم والغرق ونحهم وإن يمت قوم بهدم أو غرق أو حادث عمل الجميع كالحرق ولم, يك ولم يكن يعلم حال السابق فلا تورث زاهقا من زاهق وعدهم كأنهم أجانب فهكذا القول السديد الصائب وقد أتى القول على ما شئنا من قسمة الميراث إذ بينا على طريق الرمز والإشارة ملخصا بأوجز العبارة فنحمد الله على التمام حمدا كثيرا تم في الدوام ونسأل العفو عن التقصير وخير ما نأمل في المصارب وغفر ما كان من الذنوب وستر ما شان من العيوب وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم محمد خير الأنام العاقب وآله الغر والمناقب وصحبه الأماجد الأبرار الصفوة الأكابر الأخيار قال النظم الرحبي الشافعي باب الرد إن أبقت الفروض وبعض التريكة وليس الحمد الله عليكم قال الشيخ عبد الله بن صالح الخليفي النجدي الحنبلي باب الرد إن أبقت الفروض بعض التركة وليس ثم عاصب قد ملكه فرد فرده لمن سوى الزوجين من كل ذي فرض بغير مين وأعطهم من عدد السهام من أصل ستة على الدوام إن تختلف أجناسهم وإلا فأصلهم من رؤوسهم تجل واجع إن تختلف أجناسهم وإلا فأصلهم من رؤوسهم تجل واجعل لهم أحد الزوجين على انفراد ذا وذا أصلين واستعملن الضرب والتصحيح ان تحتاجه كما عهدت من سنن باب ميراث ذوي الأرحام إن لم يكن ذو فرض نوم معصب فاخصص ذوي الأرحام حكما أوجب نزلهم كان من أدلوا به إرثا وحجبا هكذا قالوا به كبنت بنت حجبت من تبني أم عمة قد حجبت من تنلعم لكنما الذكور في الميراث عند السواء الجنس كالإناث فاقبل هديت مني هذا النظم واحفظ وقل يا ربي زدني علما تمت بحمد الله